بوك تو أدخ موطة أدخي أربعة وثمانون أربعة وثمانون. الماضي أربعة الماضي أربعة كيدخوا يقرأ يقرأ زاويكيتخه لقد قرات للتو لقد قرات تلي لقد قرات كل الرواية لقد قرات كل الروايه كاغيبا يفهم يفهم كاوي جي. لقد فهمت للتو لقد فهمت مثلي تيكستي لقد فهمت كل النص فهمت كل النص باسوخي يجيب يجيب هو لقد أجب للتو لقد أجب خ وب لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة في في انا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو انا أعلم هذا. لقد علمت هذا في تسر داو هذا لقد كتبت هذا للتو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا مسمس غاويغه انا هذا لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا مو ماكس مو ويتاني هذا لقد أحضرت هذا للتو انا احضر هذا لقد احضرت هذا مو ماكس مو ويتاني انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو أنا اتي بهذا لقد اتيت بهذا قيدلوب ويقيده انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا فيلي انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو انا اتوقع هذا لقد توقعت هذانيغ انا أشرح هذا لقد شحت هذا للتو انا أشرح هذا لقد شرحت هذا في اعرف هذا لقد عرف هذا للتو انا أعرف هذا. لقد عرفت هذا